يا بيت براي مناتنه واشوف عن الضوء في الأشباب في ظل لعايتك المتلات وحناكك تخبره الأمان وتعارف دعوة من أجيال تتبعها من نافعه وشوفه من طلاب الشباب في ظل رعايتك المشرفة وحنانك تكبر الآمان وتعرف دار وتنفس اسماء أجيال تتبعها أجيال أجيال تسبع. لا شيء يعز وإن طالت رحلتنا فوق الأشواك لا شيء يعز وإن طالت رحلتنا فوق الأشواك ويد واحدة لا تكفي لا يعمر بيت اللولاتي والله بي يا رحمة في وجهك مدارو يا ناتي بيديك بابنا تنم ويسوق عن الظلم الشد بيد الياءك المتعب وحالك تبطلن وتعالي القدع وسلاً حسناً أجيال تتبعها أجيال أجيال تتبعها أجيال من يدري قد يبزل فيهم سعد وأسامة أوصار سيدي قد يبزغ فيهم سعد وأسامة أوطار ما ماتت في الأرض الأعراق وجمر مواقب ما حارق والطوء اللامع في الآفاق تباشير الفجر الصارق يديك براء منات وهو بوحيت بومبيل اس بي في لي لي ياتي المثل وحبابه كتاب ضر تمام وتعاهدوا وتنكتب اياب تتبعها تجير القرصان بمقدمهم قيراصادي مختار أهل ب القرصان بمقدمهم قيراصادي أدي الإسلام ومنهجه والبذل وصنع الأمجاد وجهاد موصولا بال وحب المداوئ هذه بريك براعم لا تنبو وشوقه نطف أسبان في غير ديارك في المذاب وحنقك تصرل وتعاني ودعاءك دعوة من الحسنات أجيال في <تصفيق> كل يال دن